طشت العمر شاقوا رياحي بيدوب الموان شيت العمور شوق ويا راحين بيد دروب في الطيبة ثمرت كل البسات والرد رازقي عود الزرعنا حطاش الكوثري الكراغر ماشي ومأمون الطريق اللي مشينا بتراب البقيع بتراب البقيع عن كحلي العين هو من شف الحسين كاس شربنا صرخ صرخوا دا ويا بالكون الاحسيني هبت والله, والله ما ننسى حسين